يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من جودكم لا يaelunakum خبالا ود ما عنتم قد بدت البضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر Qad bayanna l-kumu alayat,